ولنا عم ندن نزران حضاره نوجدن السوسن اجنوينا قديم يحفاهم وري لوادي اسم سنان ايذو ورن فرز لهناوي سيل سيل سموت دينران ادي شروث دي مران احكي يا د اي دحكاني ويدي سنحكان ونقذران كل شي اشفان ويدي زران وقذنا ديبان ومعرج جزيث مات فين انه ونمسفران وغالان سلمان ونتدنين انجماني مش الدالم اكنذ بك سنة الف ثناء غارث وظفيني وغرراني ريو لي سمحت زيت لي ساون لا حقا دت كسنستم كان ففات فا زرا بيت مورا يمشي دال ميشالين زران تكيلن هر نارغزدا نجي سيزفير ينيشاون وني سوتي سيرن في يمتور في نتالين يغلف الاستغاذن اي من استيارهن اي تجمان بالبرنين شلوش ستيويولن يغاديا وانت واقفين الزند في اللاشي مش دال انا او صفر بشوشتيجي ثمن دي صار رئيس انسان يغضب بس ناوينا tiɣerdemt tekker leftna Sawaẓeg terra D acu ixeddem di tmurt-is. Tekker tuffeɣ-as-d ccra Taggara terfa Tewwi-d arẓḍ ar fiq-is Array-s tezwa yefqe Ur yebɣa ara Ad yeimečču warẓi lḥqis. Array-is d قيله تحزن نوفمبر يفغرضن في شايخ ذل جار السيز من الدال او ارز زرن مدالي قيله غرض مسجفنا ارز دي زي وفرا في لاسترف جال يو ارز يجن ثاولن كي غرض هم ثورت الجام كيفا ثنا مره كثنيتي كولي يعني فقس تصحب سخث وراء مو قلت انا وكا الفهما اختي دي في السران فقس تصحب سخث وراء مو قلت انا وكا الفهما